والشمس يبحاها والقمر إذا تراها والنهار إلا جلاها والليل إلا يوشاها والسمائر ما بناها والأرض وما طحاها ونفسه ما سباها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خابماها السها كذبت الثمود بطوها فدا ذات اشباه تقول انهم رسول مراهنا فتمراه رسفيا فكلفوه فاقروها فدمدم عليهم ربها بغضب غير به فسواها ولا يصاف عقباها